بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنز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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تدعون من دُونِ اللَّهِ أُرِيدُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم في السماوات اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات إتونُني بكتابٍ م قَضله أَوْ أثَارَةٍ مِنْعِلمِ إكُ تُمْ صَادِقين إتونُني بكِتابٍ أَوْ أثَةٍ مِنْ عِلْمِنهكُ تُ صادِقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم وهم من دعائهم غافلون لَهُمْ مِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كافرين. وَإذاَا تُتل عَلَْهِم آياتةَُ بَنات وَإذاَا تُتل عَلَم آياتَُذَناد قَاَّينَكَ فَول الحَقِّلَ م جَ أَمهَا صِحر مُبِين قَاَّينَكَ فرَُول الحَقّلَ م جَ أَمْهَا ام يقولون افتراه ام يقولون افتراه قل اني اختريته فلا تملكون لي من الله شيئا افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفضون فيه هو اعلم بما تفضون فيه كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرسل وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بكم.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 قل ارئيتم ان كان من عاد الله وكفرتم به قل ارئيتم ان كان من عاد الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 وَقَا الذيَّينَ كَفَرُولَِّينَ آممَنُوا لََوْكَانَ خَيْرََّ سَبَقُونَ إِلَيْ وَقَالَ الذيينَ كَفَُولَِّن آمنًَا لََوْكَانَ خَيْرَ سَدَقُونَ إِلَْ وَإذْلَمْ يَهْتَدُ بِ وَإِذًا لَّن يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا آثَارُ قَدِيمٍ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ عِيسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً هذاَا كتابم مُصدَدِّقُ الِسانَ النَّ رَب الاضِر الذي نَظَلَُ وَبشالٍ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَانَ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَانَ قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت وأن أعمل صالحا تض واصلح لي في دنياي اني تبت اليك واني من المسلمين واصلح لي في دنياي اني تبت اليك من المسلمين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 وَعددَ الصّدِقِ الذي كَوا يُوعدُون وَعددَ الصّدقِ الذي كَُ يُوعدُون وََّذقالَالَ لِوالِدَيْهِ أُفَِّكُ مَا أَتَعدَنِيأَنْ أُخْررجَ وََّذقالَالَ لِوالِدَيْهِ تَعِيدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَانِ اللَّهَ تَعِيدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَانِ وَهُمَا يَسْتَغِفَانِ اللَّهَ وَإِيَّاكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَهُم يَْتَغكَانِ اللهه وَإلَ كَانٍ إَِّ وَعددَ الللههِ حَقَّّ فَيَقولُهُ مَا هَذَا إَِّا أَسَطيرُ الأووَلين فَيَقولُ ماَا هذاَذ إَِّا أَسَطير الأوولين أُل أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن أولئك الذين حق عليهم القول في أمم في امم قد خلت من قبورهم من الجن والانس في امم قد خلت من قبورهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين فاتنا بما تعدنا انكم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 بل هو ما استعجلت به بل هو ما به ريح فيها عذاب اليم ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ما امكنناكم فيه وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنَّ كُنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارٌ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِنْ شَيْءٍ فَمَا أُنْعَى عَنْهُمْ وَلَا أَبْصَارٌ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِنْ شَيْءٍ اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون بل ضلوا عنهم وذلك وما كانوا يفترون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 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى كتابا انزل من بعد لما بين يديه كتابا انزل من بعد موسى لما بين يديه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 يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بمعجز فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ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 ألَ مرَ أن اللهَّ الذي خَلَق السَّماواتِ وَأَبضَ وَلَمْ يعيَ بِخَلْقِهَِّ بقادِدأَلَ المرَو أن الله الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَقضَ وَلَ يعيَ بِخَلقِهَِّ بقادِد بقادِر, بقادر علىأَ يحِيَ المَوتائ يقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير بل انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منهار من بلال بلال فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وقدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله